ويدور الدرس إن شاء الله عز وجل حول زكاة الفطر فإن المصنف رحمه الله لما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر قال الإمام الحطاب رحمة الله تعالى عليه لما فرغ رحمه الله من الكلام على زكاة الأموال أتبع ذلك بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر وسميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر ويقال لها صدقة الفطر، وبه عبر ابن الحاجب. قال بعضهم كأنها من الفطرة بمعنى الخلق، وكأنه يعني أنها متعلقة بالأبدان، ويمكن أن يوجه بكونها تجب بالفطر كما تقدم. ويستمر الكلام الإمام الحطاب فيقول واختلف في حكمها، فالمشهور من المذهب بأنها واجبة لحديث المواتي عن ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقيل سنة ويحمل قوله فرض على التقدير أي قدر وقد خرج الترمزي رحمه الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر من رمضان واجبة على كل مسلم وقد اختلف في وجه إضافتها للفطر فقيل من الفطرة وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل لوجوبها بالفطر وحكمة مشروعية هذه الزكاة أبناءنا الطلاب هي الرزق للفقراء في إغنائهم عن السؤال في ذلك اليوم والدليل على وجوب زكاة الفطر ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة والحديث متفق عليه وبعض أهل العلم ممن لهم باع في الاستدلال والاستنباط يستدلون على وجوب زكاة الفطر بقول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قالوا قد أفلح من تزكى أي دفع زكاة الفطر وذكر اسم ربه أي أثناء ذهابه إلى المصلة فصلى أي صلى صلاة العيد ونشير إلى نريد نص المصنف رحمة الله تعالى عليه ثم نعقب عليه بالشرح. فنقول قال المصنف يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه زكاة الفطه يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجيا ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد والمشترى فاسدا على مشتريه انتهى كلام المصنف نتحدث عن مقدار زكاة الفطر فنقول إن زكاة الفطر مقدارها صاع وهو أربعة أمداد كل مد رطل وثلث الرطل البغدادي وقد حرر العلماء الصاع فواجدوه أربع هفنات متوسطة وهو يقدر في عصرنا الحالي بالوزن بعض العلماء يرى أنه حوالي 2 كيلو وربع من بعض الأصناف و2 كيلو ونصف من بعض الأصناف وحوالي 3 كيلو من بعض الأصناف حسب نوعية الصنف لأن الوزن يختلف أو كثافة المادة تختلف من التمر إلى الشر وإذا لم يستطع المرء أن يخرج صاعا كاملا فيخرج جزء الصاع حيث يجب ذلك في حق من لم يجد الصاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ويتعلق بالصاع طائفة من الأحكام نذكر منها أن هذا الصاع يجب إخراجه بشرط أن يكون فاضلا عن قوت المرء وقوت عياله في ذلك اليوم لما ورد في حديث أبي هوريث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعوى ومنها كذلك أن الإنسان لو قدر على الصاع ولو بتسلف وجب عليه إخراجه يعني يتسلفه ويسدد فيما بعد ذلك أما عن وقت وجوب زكاة الفطر فالمصنف ذكر أن هناك خلافا في وقت وجوب زكاة الفطر هل يكون بأول ليلة العيد وهو شمس آخر يوم من رمضان أو يكون بفجر يوم العيد يعني بطلوع فجر يوم العيد خلاف بين العلماء في التشهيل في تلك المسألة وهل لهذا الخلاف من ثمرة؟ نعم تظهر ثمرة هذا الخلاف في من كان من أهل وجوب الزكاة في وقت الغروب وصار من غير أهلها وقت الفجر ومن أنثلة ذلك الزوجة تطلق والعبد يباع أو يعتق أو العكس كمن تزوجها ملك أو ملكها بعد الغروب وقبل الفجر أيوبقية للفجر إذ أنها لو طلقت أوبيع على عبد عبيعة الأما قبل زاجق قبل ذلك لم تجب زكاتها على القولين ولهذا قال بعض شيوخ مالكية فمن ليس من أهلها وقت العروب على الأول يعني على القول الأول أو وقت الفجر على القول الثاني سقطت عنهم ولو صار من أهلها بعد فمن ماذا او بيعا او طلقت بائنا او ارتق قبل الغروب سقطت عنه وعن المطلق والبائع والمعتق اتفاقا وبعد الفجر وجبت على من ذكر اتفاقا وفيما بينهما القولان فتجب في تركة الميت وعلى المطلق وعلى المالك وهو البائع على الاول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة وتسقط عن الميت على الثاني وان ولده أو, أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد الفجر سقطت سقطت باتفاق علماء المذهب أما عن الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر فإن المالكية يرون أن زكاة الفطر تخرج من أغلب قوت أهل البلد كالأرز أو التمر أو الشعير أو القمح أو نحو ذلك والأكثر على إخراجها من ذوات العشق وهي الحبوب التي تجب فيها زكاة الزروع والثمار كالقمح والشعير والزبيب والتمر ويزاد على ذلك الإقط وهو اللبن المستخرج زبده اليابس أو اللبن الرائب ويستثنى من ذلك العلس حيث لا تخرج منه الزكاة وهو حب طويل ينبت باليمن وقد سبقت الإشارة إليه ومحل وجوب إخراج الزكاة من هذه الأصناف هو أن لا يكون غالب قوت أهل البلد الذي يقيم فيه المرء من غير تلك الأصناف فإن كان غالب القوت من غير تلك الأصناف فيجب عليه إخراجها من غالب قوته كما لو غلب على أهل بلد استعمال الحليب كقوت أساسي وعمن تخرج زكاة الفطر تخرج زكاة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من المسلمين فتجب على المرء وعن زوجي وعن أولاده الذين هم في نفقته وعن والديه وعن جديه وعن كل من تلزمه النفقة سواء وجبت هذه النفقة بقرابة أو بزوجية أو بخدمة أو نحو ذلك كالأبوين الفقيرين أو الإبنين الصغيرين أو كانت واجبة بزوجية فيخرجها عن الزوجة وعن خادم الزوجة وكذلك عن زوجة الأب وعن خادمها وتخرج الزكاة أيضا عن كل عبد مولوك للمرء حتى ولو كان مكاتبا أو مدبرا أو معتقا لأجر وتخرج الزكاة أيضا عن العبد الآبق أي الخارج عن طاعة سيده أو الهارب إذا رجي رجوعه فإن لم يرجى رجوعه فلا يجب إخراج الزكاة عنه تخرج الزكاة أيضا عن الأمة المواضعة أو العبد المبيع بالخيار والأمة المواضعة هي التي توضع عند شخص أمين لاستبراء رحمها من الحم تخرج الزكاة أيضا عن العبد المشترك ولا والعبد المبعض بقدر الملك أي بقدر الجزء المملوك فيهما ولا وتخرج الزكاة أيضا عن الشخص المخدم الموهوبة خدمته لشخص طول حياته أو مدة معلومة فزكاة فطر هذا المخدم على مالك رقبته في كل حال وهناك مستثنيات في المذهب يلزم المرء فيها بالنفقة على شخص ما ولا يلزم بإخراج الزكاة عنه نذكر منها عبد العبد إن سيده العبد يجب عليه أن ينفق عليه ولكن لا يجب عليه إخراج الزكاة عنه ومنها أيضا الأجير الذي أجرته على أن تعطيه أجرته كل شهر أو كل سنة وتنفق عليه فإن يجب عليك نفقته ولكن لا يجب عليك إخراج الزكاة عنه ومنها كذلك المخدم عندك إذا لم يكن مآل خدمته إلى الحرية فلا يجب عليك حينئذ إخراج الزكاة عنه وإن كانت النفقة واجبة ومنها المرأة الحامل التي طلقها زوجها طلاقا باينا فهذه يجب عليه النفقة الخاصة بها ما دامت لم تضع حملها لكن لا يجب عليه إخراج الزكاة عنها ومنها كذلك زوجة العبد الأمه فهذه تجب نفقتها على سيد العبد ولا يجب عليه إخراج الزكاة عنها ومنها الملتزم هو من التزمت النفقة عليه مدة حياته بمقابل أو غير مقابل وإلى ذلك كله أشار الناظم بقوله عبدا لعبد وأجير مخدم والحامل البائن والملتزم وختم المصنف رحمه الله كلامه على من تخرج عنه الزكاة بأن من اشترى رقيقا في صفقة فاسدة شرعا كالعبد المشترى عند أذان الجمعة أو المشترى بثمن المحرم فزكاته حينئذ على المشتري حيث قبضه ومضى البيع ولا شيء على البائع ثم شرع المصنف يتكلم في أمور مندوبة في زكاة الفطر فقال رحمه الله وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلث ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر ثم ذكر بعض الجائزات فقال وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين واصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بك اليومين وهل مطلقا أو لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير يستحب في زكاة الفطر هذه الأمور يستحب إخراج الزكاة بعد الفجر أي بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد وذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى الزكاة قبل خروج الناس إلى الصلاة والأمر هنا حملهم مصنف وكثير من فقهاء المذهب على الندبي خلافا لمن حمله على الوجوب ويندب للمزكي غربلة القمح ما لم يكن فيه غلث شديد فحينئذ تجب الغربلة وليس تندب فقط، ويستحب كذلك للمزكي أن يخرج زكاة فطره من قوته الأحسن لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا كل طيب فإن كان غالب قوت البلد الشعير وهو يقطات القمح فالمستحب أن يخرج ذلك من قوته الأحسن وذلك تقربا إلى الله عز وجل بالأفضل يستحب كذلك للمرء إذا زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرج الزكاة عن نفسه ويجب على سيد العبد أن يخرجها عنه لزوال السبب حينئذ ويستحب عدم الزيادة عن قدر الصاع فإن أراد المرء أن يتصدق فله باب آخر وهو صدقة التطوع أما هذه الزكاة فقد حدده الشارع بمقادير معينة ولهذا لا يجب على الإنسان أن يزيد عليها فإن زاد بنية الصدقة فلا بأس ومسألة الأنصب والمقادير الشرعية والزيادة والنقص فيها مسألة واردة في كثير من أبواب الفقه كذلك يستحب للمرء أن يدفع الزكاة للإمام العدل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع من المصلى فيجد الزكاة فيقسمها على الفقراء بعد رجوعه من المصلى مستحب أيضا للمرء المسافر أن يخرج الزكاة عن نفسه لاحتمال نسيان أهله وعدم إخراجهم عنه وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه إن تحقق عدم إخراجهم عنه بك ونحو. وهناك أمور جائزة في زكاة الفطر ذكرها المصنف رحمه الله منها أنه يجوز لأهل المسافر أن يخرجوا عنه الزكاة في حال غيبته إن كانت عادتهم ذلك أو أوصهم هو بإخراج الزكاة عنه كذلك يجوز للمرء أن يدفع زكاة شخص واحد من الفطر لمجموعة من المساكين أو يدفع مجموعة من الآصع أو الصيعان لمسكين واحد المسألة فيها سعة يجوز للمرء ايضا اخراج الزكاة من قوته الادوان من قوت اهل بلده اذا لم يستطع قوت اهل البلد يعني هو يقتات القوت الادوان واهل البلد عامتهم يقتاتون القوت الاعلى فهو يخرج ما يستطيع اخراجه ولكن الافضل لهم ان يخرجها من احسن قوت اقتاتهم الا الا إذا كان يقتات الأدوى لشح في نفسه في بعض الناس تقتات الطعام الحقير أو الدون لشح في النفس فهذا يعد من باب الإنفاق من خبيث والتمسك بالجيد والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ويجوز أيضا إخراج زكاة الفطر قبل موعدها بيومين ونحوه كيومين أو ثلاثة وذلك من باب التوسعة على الفقير وهنا في هذه المسألة يجوز للمرء إخراج الزكاة قبل اليومين مطلقا سواء دفعها بنفسه أو وكل شخصا ليفرقها على الفقراء في الوقت المناسب فيها قولان في المذهب طائفة من علماء المذهب ذهبت إلى جواز تقديمها قبل الفطر بيومين أو يوم وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كانت ستدفع لمن يفرقها على الفقراء في يوم الفطر يعني يوكل شخص يفرقه مسألة هل تسقط الزكاة بمضي زمنها إذا مضى من الزكاة زمنها وهو اليوم الأول فإن ذلك لا يعد مسقطا لا بل يجب على المرء قضاءها مع لحوق الإثم به لتأخيره عن يوم الفطر. بالطبع إذا كان التأخير عن عمد فهي إذن دين معلق في رقبة الإنسان وأخيرا ختم المصنف رحمه الله الكلام عن زكاة الفطر. عن باب الزكاة كله بذكر مستحق زكاة الفطر فقال رحمه الله وإنما تدفع لحر مسلم فقير بمعنى أن زكاة الفطر تدفع للحر المسلم لا للكافر وللفقير أو المسكين لا لبقية الأصناف ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه النفق ولا تدفع للعبد لأن نفقته على سيده ولا تدفع للكافر ولو لتآلف القلب ولا تدفع في بقية الأصناف الأخرى الواردة في الآية لأن هذه الأصناف خاصة بزكاة المال وهذا رأي المالكية ووافقهم فيه بعض علماء المذاهب الأخرى خلافا لمن يرى أن الزكاة بكل أصنافها وكل أنواعها تدفع لجميع الأصناف وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من شرحنا لمختصر الشيخ غليل بن إسحاق عن زكاة الفطر وعن باب الزكاة كله وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته